أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى و الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفه أما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى الحيض والنفاس الحيض هو دم طبيعه وجبله يرخيه الرحم فيخرج من فرج المرأة في اوقات معلومه غالبه سته أو سبعه ايام الحيض هو ذلك الدم المعروف عند النساء لا حد في الشرع لا اقل له واكثره يرجع في ذلك إلى العاده دم طبيعه دم جبلي يخرج من فرج المرأة يخرجه الرحم في اوقات معلومه في غالب الأمر أن يمتد خروج هذا الدم لنحو 6 أو 7 ايام أصل دم الحيض خلق الله دم الحيض لحكمه وهي غذاء الولد في بطن أمه لذلك قل أن تحيض الحامل فإذا ولدت قال الله لبنا يضر من ثدييها لذلك قل أن تحيض المرضع فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له فيستقر في الرحم ثم يخرج في كل شهر ستة أو 7 أيام قال ولا حد لأقل الفيض ولا لأكثره ولا لبدايته ولا لنهايته ولا حد لاقل الطهر بين الحيضتين ولا لاكثره في مثل هذا تفصيل يأتينا ان شاء الله في مسألة اقل الحيض اكثر الحيض مده الطهر بين الحيضتين لان للعلماء خلاف مشهور في ذلك وتنبني عليه احكام كثيرة لا سيما الامر في عدة النساء فإن الله عز وجل قال كل مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء واختلف العلماء في معنى القرء فالقرء في اللغة يعني الحيض ويعني الطهر مذهب أكثر أهل العلم على أن المراد بالقرء هنا الحيض ومذهب الشافعي أنه المراد به الطهر فمساله أقل واكثر الحيض هذه ينبني عليها احكام كثيره في الشرع لكن دعونا الآن إلى فهم ملخص عام عن احكام هذا الباب ثم نبدا في التفصيل النفاس هو الدم الخارج من قبل المراه عند الولادة أو معها أو قبلها الدم الخارج بسبب الولاده واكثره 40 يوما غالب مدة النفاس أن يكون 40 يوما فإن طهرت قبله صلت وصامت بعد أن تختسل لزوجها وطئها وان زاد الى 60 فهو نفاس لكن ان استمر فهو دم فساد اي دم استحاضه عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفاس تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وقال الالباني حسن صحيح فمتى راءت الطهر قبل ال كما تقدم تغتسل وتصلي وإن استمر بها الدم بعد ال40 فخلاف بعضهم قال ان اكثر مده النفاس 60 يوما وعلى هذا ما زاد يكون دم استحاضه وبعضهم قال أكثر دم النفاس يكون 40 فإذا استمر بها الدم بعد ال40 اغتسلت لتمام ال40 وبذلك تطهر غطتت اللي 8 40 وطهرت اذا مسألة أقل الحيد أقل النفاس هذه مسألة مهمة لانها سينبني عليها كما ترون احكام كثيرة طيب يقول حكم الدم الذي يخرج من الحامل الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فساد لا تترك الصلاه لأجله لكن تتوضا لكل صلاه وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض هذه المساله يقولون هل الحامل تحيض هل الحامل تحيض يقولون إذا رأت إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد يبقى ده دم استحاضه لا تترك من اجله الصلاه اما ان خرج منها وعاده يكون ذلك في الأشهر الأولى دم حيض تعرفه بلونه وصفته فيكون هذا دم حيض يخرج في وقته المعتاد قالوا فهذا حيد تترك من أجله الصلاه والصوم غير ذلك قول أهل العلم الآن والراي الطبي في مثل ذلك أن الحامل لا تحيض اعتبارات كثيرة ياتينا تفصيلها لكن كما تقدم هذا الخلاف في مسألة الحمل طحيض ام لا بعضهم قال إذا كانت رأت الدم بصفته فكيف تقول انها لا طحيض وهي رات دم الحيض والادله في هذا الجانب إذا رأت هذا الدم بصفته إذا هذا دم حيض الاخرون قالوا كيف الحامل هذا علامة الحمل اصلا أنه انقطع عنها الحيض كيف كيف تكون علامة للحمل وكيف تقولون بأنه يمكن أن تحيض الحامل يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام حتى تظهر وتغتسل فيحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحلث وتزيد عليه في تحريم اولا الصوم وهي تقضيه إذا طهرت عن معاذ قالت سألت عائشه فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه ولما راى عائشة رضي الله عنها امرأة تريد ان تقضي الصلاه قالت احروريه انت مكفرتيه انت حروريين اللي هم كانوا الخوارج قالت لها انت ايه تبع التكفير ولا ايه احروريه انت ولا نؤمر بقضاء الصلاه يبقى يحرم على الحائض والنفساء قلنا الصوم وكذلك كل ما يحرم على المحدث سيحرم عليها فلا يجوز للحائض ولا للنفساء مس المصحف الا من ورائي حائل من غلاف ونحوه أن تمسكه بقى بالاحائل زي ما تمسك جوانب كده حائل يعني حتى لا تمسه يحرم عليها بطبيعه الحائل الوطء الفرج الفرجه لقول الله تعالى ويسالونك عن المحيط قل هو اذ فاعتدن النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح والنكاح هنا المبصوط به بطبيعه الحال الوط لأن النكاح متردد في الشرع بين العقد وبين الوط فالمراد هنا من من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح اي الا الوط قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم لو اعتقد مسلم حل جماع الحائد في فرجها صار كافرا مرتدا اعتقاد يعني تقول له حرام يقول لك لا يعتقد ذلك جماع الحائد في فرجها يقول أن ذلك حلال فهذا يصير لهذا الاعتقاد كثيرا مرتدة ولو فعله انسان غير معتقد الحله او عارف ان حرام فان كان ناسيا او جاهلا بوجود الحيض او جاهلا بتحريمه هي تلخبطت فهمت انها طهرت وهي لم تطهر نسو الاعتبار اذا لم تكون امراه حيضتها كثيرة فاذا نست أو نسي أو جهل الحكم بالتحريم او كان مكرهنا فلا اسم عليه ولا كفاره بطبيعه الحال هو وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصيه كبيرة نص الشافعي على انها كبيرة تجب عليه التوبة وفي وجود الكفاره قولان والراجح وجوب هذه الكفاره لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امراته وهي حائد قال يتصدق بدينار او نصف دينار الذين قالوا بعدم ينجوب الكفاره قالوا كيف يخير واحد هيدفع دينار والدينار ده انت عارفه قد الدينار 4 وربع جرام ذهب عيار 21 يعني النهارده تبقى لو الجرام قلنا ب يعني تقطع لها بقى بخص ال450 جنيه فهيدفع ده واحد هيدفع 450 جنيه والتاني يدفع له 25 جنيه مثلا واشمعنا امال ايه لماذا يتصدق او نصف فبعضهم أجاب عن مثل ذلك وقال أن التخير في الحديث التخير في الحديث دلاله على انه على انها ليست واجبه بعضهم أجاب فقال أن التخير في الحديث راجع الى التفريق بين اول الدم واخره لما روى عن ابن عباس موقوفا ان اصابها في فور الدم يعني في اول الحيض تصدقت بدينار وان كان في آخره فنسه دينار رواه ابو داود وصحة موقوفا عن ابن عباس فاجابوا على على هذا التفريق أو هذا التخيير الوارد في الحديث من هذا الكلام أولا نقول أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فانها لا تصلي كما تقدم سواء كان الحيض موافقا للعاده او زائدا عنها أو ناقصا طالما شايفه الدم حصلت لها بقى ايه خلل وعاده النساء تحدث لهم مثل ذلك بالاعتبارات كثيرة يعني يحصل بيسموه خلل هرموني معين هذا الخلل الهرموني ناتج عن تعاطي بعض الأدوية بعض النساء التي تعطينا الحبوب الخاصه بمنع الحمل او نحو من هذا يحصلها خلل في الهرمونات ينتج عن ذلك خلل في الحيد بتيجي وتقطع وتيجي وتقطع ومش مظبوطه هكذا تيجي تقول لك اعمل ايه نقول كان الحيد موافقا للعاده ماشي خلاص مفيش مشكله او يفرد زايد عنها هي حيضها هو 5 ايام جه لسه بينزل عليها الدم لمده 6 ايام 7 ايام والدم عارفاه بلونه وبشكله بكل صفاته زائد عنها مفيش مشكلة طالما هي تعرفه وبيوصفه ناقص يقول لك المره دي مفيش جت لي يوم جت لي يومين اذا عرفته بصفته فهذا حيض فاذا ظهرت اغتسلت وصلت ماشي طالما خلاص جف وهنقول دلوقتي هي تعمل ايه علشان تحتاط لشان الصلاه اذا طهرت وعرفت علامات الطهر تقضي الحائض الصوم ولا فقط الصلاه كما تقدم ويجوز للمراه ان احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي هل يجوز ان هو بقى يقاض ايه بتقعد تقول لك عايز اصوم رمضان كله او انا مثلا في الحج حج لي فانا مش عايزها تجيلي كده او مثلا زوجها في غربه او مثلا سياتيها عاده بيحصل الكلام ده كثيرا عند النساء جد ايه يعني هو الراجل جاي في اليوم الفلاني وهي في يومها فتتناول مثل ذلك هل هذا يجوز يجوز نعم يجوز للمراه ان تحتاج ان تتناول ما يقطع الحيض بشرط عدم الضرر يكون هذا باستشاره طبيبه مسلمه ثقه انها تقول لها خدي مثلا الكلام ده ومش هيحصل لك اي مشاكل ويكون طهرا طالما انقطع عنها الحيض تصوم وتصلي كما تشاء ايه العلامات بقى اللي بتعرف فيها المرأة الحيض وتعرف بيه الطهر والاستحاضه اول حاجه اهم بنقول الفرق بين الحيض والاستحاض الحيض سيلان عرق في قاع الرحم عرق معين في قاع الرحم المرأة يسمى العازر لون هذا الدم اسود فخين يبقى كانه مجلط غليظ منتن كريه لا يتجمد اذا ظهر ما بيتجمدش خد بالكوا عشان الكلام ده هو ده اللي هيبني عليه الحكم كله فرض على كل امراه يعني مثلا هنا مفيش يعني واحده اتعلمت واحده متعش لازم ده كل النساء تبقى عارفه صفه دم الحيض هيبني عليها هذه الاحكام ان هو ايه بقى اسود سخين غليظ منتن كريه لا يتجمد اذا ظهر اما دم الاستحاضة فهو سيلان دم عرق في ادنى الرحم يسمى العاذل استني اسمه العاذر مسمينه العاذل لون هذا الدم الدم الحيض اسود ده أحمر ده تخين ده رقيق ده منتن ده غير منتن ده يتجمد اذا خرج ده لا يتجمد إذا ظهر لانه دم عرق عادي فنقول دم العاده مين ده المستحاضه المستحاضه دي التي استمر خروج الدم منها في غير اوانها يبقى عرفنا الحيض عرفنا الاستحاضه طيب ايه علامه طهر الحائض علامات الطهر بقى يبقى الحيض الطهر الطهر علامته أن ترى سائلا ابيضا يخرج إذا توقف الحيد ومن لم ترى هذا السائل فعلامه طهرها أن تدخل يسموها القصه البيضاء او قطنه يعني قطنه بيضاء في محل الحيد فإذا خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها يبقى تتبع أثر الدم مكان خروج الدم بهذه القطمة لم تجد يبقى خلاص كده طهرت وجدت ا ما زال الحيض مستمرا ويبان لو اثر هذه القطنه هيبقى فيها الدم احمر يبقى استحاضه يبقى اسود يبقى ده الحيض المطالب دي لابد من ان السائنت تعرفها جيدا تتبع اثر الدم حكم الصفره والكدرة في زمن العاده يعني ايه تقول لك بينزل عليا افرازات ايه في زمن الحيض تنزل حاجات صفراء كده إفرازات صفراء اللون أو قدره بمعنى انها تكون دم طبيعي كده فان رات ذلك في زمن الحيض فيبقى فيش مشكلة كنا لا نعد السفره والقدره شيئا فان رأت ذلك قبل العادة قبل عادتها او بعدها فليس بحيض فليس بحيض تصوم وتصلي ولزوجها ان يباشرها وان تجاوزت السفره او القدره العاده الغالبه للنساء فتغتسل وتصلي كالطاهرات يبقى عامله زي, زي الايه بس الاستحاضه احنا قلنا يبقى واضح علامه ان ده دم خارج زي دم البدن مفيش اي اسكال انما دي صفره او كدرة المرأة اذا رأت مثل ذلك قلنا ايه بقى المراه التي ترى هذه الصفره والكدرة لا تعدها شيئا تحضض المخ المراه اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاه اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاه او طهرت قبل خروج وقت الصلاه وجب عليها أن تصلي تلك الصلاه ومثلها النفاس ايه هي حاضت ساهت من النوم قبل الشروق كشفت عن نفسها وجدت انها حاضت احنا مش عارفين بقى حيضتها متى اتت هل يلزمها صلاه الصبح دي اه تلزمها اظهر من ذلك انها يعني عندما كانت في وقت الظهر دخل وقت الظهر فكشفت عن نفسها ادى الظهر خلاص وجت نفسها قد حاضت طب بقى خلاص جت لي قبل الظهر لا يبقى يلزمها كثيرات لا تعرف هذا الحكم بعد ما تصل تصلي بعد ما تنتهي يبقى عليها صلاه الظهر ده حاضت بعد دخول وقت الصلاه بعد دخول وقت الصلاه يبقى هذه الصلاه تجب عليها إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة طهرت يبقى تصلي تلك الصلاه حتى لو طهرت مثلا قبل وقت دخول المغرب بخمس دقائق صلاه العصر تلزمها هل يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهي حائض نعم له أن يباشرها وهي حائض فوق الازار تئتزر يبقى تبقى لابسه بحيث انه لا يتعرض لها في هذا الموضع لما ثبت عن ميمونه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الازار وهن حيض يعني تئتزر بشيء بحيث يداري عورتها يحرم بالحيض شوفوا الحاجات اللي بتحرم بالحيض هذا في الفرش ويحرم الطلاق ياتينا بقى في ابواب احكام الاسره أن الطلاق في وقت الحيض طلاق بدعي فاعله مبتدع آثم اللي يطلقها وهي حائض يبقى آثمة وابتدع وللاسف مسألة الطلاق البدعي هذه منتشره فاشيه والناس ما تعرفش يعني طالما هي اخذ حيض ما يطلقها حتى تظهر مراعاه في الشرع لحالتها النفسية يعني صحيح جعله عقدة النجاح وجعل عصمه النكاح هذه في يد الرجل لكن ما خلاهوش يعني يضغط بمثل ذلك او ان هو ياخد الموضوع كده من غير ضوابط المساله مش هنا ممكن وهي حائط يعني ممكن ياخد باله انما كمان في طهر جامعها فيه محدش بقى بينضبط في المساله دي نهائيا خلاص هو اتخانق معاها بقى هو كان جامعها في الشهر ده ولا ما جمعهاش لا عشان كده احنا بنيجي الاخصى لما هي تتزوج تقول له في احكام لازم تاخد بالك منها الشرع بيخليك ليك القوامه انت راجل علشان انت تعرف تتمالك نفسك وقت الغضب حتى لو هي عملت ايه لازم تتركها فتره تفكر فيها كويس افرض هي مثلا تطهرت امبارح وجاء معها بعده مع ثاني يوم لا ايع قضاء الشرع يقول له استنى بقى ده ويخلص كمان فوقيها زمن الحيد ولما تدخل منه يبقى تطلق او ما تطلقش بيديله بقى بص يعني ممكن بقى يخليه له 10 ايام مثلا ممكن شهر لو بالشكل ده لو هو جديد لسه متطلقه بقى يعني لسه من جماعه امبارح وهي لسه طاهره امبارح يديله شهر يقعد ما ياخدش القرار علشان الامور بينهم برده بتبقى ممكن تلين بعد شوية ممكن, ممكن ممكن ممكن المهم يعني خلاص استعصى الامر ومش هيقدر يكمل يبقى خد فتره نفس الكلام شوف بقى مراعاه حالتها النفسيه برضو في الحالتين ان هو يبقى لسه مجامعها ولسه متودد اليها ومتحبب ليها وهي لسه مسلمه نفسها ليه وبعد كده يروح هو يؤذيها مشان الطلاق وكده يعني شرحنا في هذه الامور لما تتامل تجد بالعكس هو يقول لك ايوه يا عم نخلي الراجل والشرع مفضل الراجل ده مش مفضل ولا ولا حاجه دا بالعكس ده الراجل بالطريقه دي يعني هيبقى خلاص يعني مخنوق غصب عنه واقعد اعضاء والا تبقى قاسم مفتنع في طهر جمعها فيه مشروحه في الطهر حلو وبعد ما جمعها في الطهر ده في زمن الطهر ده اللي هو مثلا هي بتحيط 25 يوم 25 يوم ايه 25, 25 ايه هو مثلا اول ما طهرت جمعها خلاص الفتره بعد كده لو حصل بينهم أي خلاف ما ينفعش ان هو يطلقها في الزمن ده في الزمن 25 يوم دول ما ينفعش انما هو ايه بقى في عدد ان بيصط يعني اعاده الناس انها اذا تطهرت عاده يجامعها هي يمتد به كما يكون هيسبها يوم 2 3 هيسبها 5 ايام المهم بيديله في كل الأحوال ان قرار الطلاق لا يكون ابدا إلا بعد تفكير وراويه ومدة لو طلقها لو طلقها هنا بقى الخلاف المشهور جمهور العلماء على أن الطلاق البدعي يقع وقول شيخ الإسلام ابن تيميه وهو اختياره من القيم كذلك واختيار الشيخ الشوكاني واختيار الشيخ احمد شاكر والشيخ احمد شاكر عمل الكتاب كله كتاب نظام الطلاق في الاسلام اقامه على هذه المساله وفتوائه صارت هي المعتمده الان على ان قول جمهور ائمه الاربعه على انه يقع انا عن نفسي بقول لو كان طلاقا رجعيا افتين لا اخذنا بالحكم يعني فتبقى كده انك تقول له يقع انما اذا كان طلاقا باينا بمعنى اذا كان الطلقه الثالثه لا احنا بقى اتكلمنا ان البيت هيتخرب بعض الناس في هذا الزمان لهم مؤلفات خاصة في هذه المساله لان مسألة خطيره جدا مبني عليها خراب بيوت النهارده نسبه الطلاق رهيبه وبيجي بقى يعيط انا دي الطلقه الثالثه وما كانش يوم كنتش عارف ايه وانا وانا وانا, وانا, وانا فلو هو انضبط بالشرع من الاول خالص وعارف ان هو ما ينفعش يطلق في اللحظه دي وانه طلقه اصلا ما ينفعش باي حال من الاحوال لو انضبط بذلك ما كان يقع مثل هذه الاشكاليات لكن لما تاتينا مساله الطلاق البدعي ساعتها بقى هنبقى نفصل ونشوف الدنيا ماشيه ازاي واقوال الجمهور ايه والرد عليها بقى نفصلها والله قاعده كده انا بقول في مسائل لطلبة العلم طلبه الفقه خصيصا لازم يبقى محررها لازم يبقى عارفها وعارف الاختلاف فيها يعني مسائل زي مساله حكم تارك الصلاه لازم يبقى عارف انه يكثر اللغط فيها يكثر الاشكال فيها فيبقى لازم محررها تمام وفاهمها كويس قوي مسائل زي الطلاق البدعي والطلاق الصدقي دي مساله مهمه قوي لازم يبقى محررها وفاهمها عاده المسائل اللي يكثر فيها الجدل واللغط في كل زمان ينبغي أن يحررها طالب العلم جيدا يبقى يحرم بالحج يا جماعه الوضوء طبعا الطلاق الصلاه الصوم مس المصحف طواف البيت اللبس في المسجد ماشي الاستحاضه ايه الاحكام اللي حياتها مبني عليها الاستحاضه دي حكمها زي حكم اللي عنده سلس بول واللي عنده الفلث ريح ان احنا بنقول لهم اصحاب الاعضار وهي بتاخذ حكم اصحاب الاعضار فتغتسل هذه المستحاضه عند ادبار الحيض تطلع خلاص وتتوضا لكل صلاه ودحس فرجها بفرقه او نحوها يبقى تتوضا لايه تتوضا لكل صلاه برضه اللي عنده سلس بول بيعمل نفس الحكايه بتقول له تتحفظ عشان بس ما ما منك حاجه يبقى يتمجز بيها المكان اللي ان انت هتصلي فيه فبتحط حاجه فرقه كده للتحفظ هي كذلك المستحضه دي ليها اربع حالات ان تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة ثم تغتسل وتصلي يبقى ايه عارفه مده الحيض دي اللي احنا بنسميها المعتاده بنسميها ايه المعتاده اللي هي عفا انها مدتها كده فاللي كده بتعرفه بشكل ولونه ورائحته يبقى ما زاد على ذلك فهو مستحاضه فبتصلي وتصلي وتاخد احكام المستحاضه وعلى كده انت تكون مده الحيض غير معلومة هي عندها الاضطراب ده بيحدث امتى بيحدث عند النساء قلنا لما يحصل لها اي خلل هرموني معين خلل الهرموني ده ينتج عنها انها حيضتها متقطعه او امراه بنسميها المبتدئه البنت لسه هي في اول مش عارفين لها بقى عادتها قد انت ما تعرفش في اول اشهر اول ما بلغت وبدا ينزل عليها الدم كان دي بنسميها مفاجئه فدي برضه شانها ايه لازم بقى تميز لازم تميز دم الحيض من غيره عشان نحسب لها الايام وتميزه ازاي او هتعتاد ازاي يجي الشهر اللي بعد كده تلاقي نفسها برضه بتعيد نفس المدة كمان شهر نفس المده يبقى هي بقت معتاده عرفنا بتاخد الحكم الاولاني انما الاولانيه هي مش عارفه بقى هيطلعوا كام فنردن سيبن هيبقى نقعد بنقول لها خدي بالك عشان الوقت اقول لازم تبقى هي عارفه كويس الفرق ودم الاستحاضه فامها لازم تعلمها وتقول هو ده دم الحيض ده ده كذا وانت كده لازم تفهمها المسائل دي لأن ذلك يا غالب مدة الحيض مثلا تقعد 6 ايام او 7 ايام لمده الحيض هتقول لها ايه في مده ال 6 ان ده, ده عشان بتيجي انا مش تقول كذا مش عارفه ايه مش عارف. مش عارف. فمثل هذه تقول لها الغالب خليها ايه ايام سبع ايام ثم تتصل وتصلي ألا تكون لها عاده ما ولكنها تستطيع التمييز دي دم الحيض الاسود من غيره فإذا انقطع دم الحيض المميز اتصلت وتصلت طيب الا تكون لها عاده ولا تستطيع ان تميز الدم فتجلس سته او سبعه ايام برضه ثم تختصر وتصلي وتسمى المبتدئه اللي احنا نتقدم الكلام عليه اذا وضعت المراه مطفه فهذا ليس بالحيض ولا نفاس امراه كانت في الاشهر الاولى وسقطت سقطت يعني فلو وضعت بلا ولا نفاس النطفه اللي تخرج منها هذه فان وضعت الجنين لاربع اشهر فهذا نفاس يبقى اربع اشهر علشان ينفخ فيه الروح ينفخ فيه الروح بعد 120 يوما فهذا ما يخرج منها بعد ذلك يبقى نفاس وان وضعت علقه او مضغة غير مخلقة في دون ال120 يوم فليس بنفاس ولو رات الدم هذا ليس نفاس وإن وضعت مضغه مخلقه لان تم لها ثلاثة اشهر تاكد أنه ولد وتاكد أنه نفاس لازم نبقى واخدين بالنا عندنا الثلاث اشهر او اربع اشهر اللي بيخرج منها ده تلاقيه بيتكون بقى فيه ملامح يسيره جدا يعني هي دي المخلق في هيكل حاجه نزل. انما نزل منها حته دم هي دي المضغه غير المخلقه انما نزل بس فيها كانت هتتكون حاجه دي مضغه مقلقه يبقى عندنا اذا كانت مضغة مقلقه يبقى تم تم لها ثلاثه اشهر تاكد انه ولد وانه ما يخرج منها هذا نفاس لو اربع اشهر هيبقى ولو في خير روح هيبقى جنين فهيبقى ده برضه نفاس اذا كانت خرج منها مش عارفين بقى حسبين مده الحمل في إشكال حملت في اليوم بالظبط كام مده الحمل كانت قد ايه علينا بتر نشوف اللي خرج ده لو مقلق يبقى نفاس لو مش مقلق يبقى هذا ليس دم نفاس المستحاضة يجوز أن تصلي وتصوم وتعتكف ونحو ذلك من العبادات عن عائشه ان فاطمه بنت أبي حبيش رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاضه فلا اتطهر أفأدع ادر قال لا إن ذلك عرق احنا قلنا العاده هذا ولكن دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ماشي يجوز للرجل والمرأة قراءه القرآن ولو كان الرجل جنبا او المرأة حائضا أو نفسا او جنبا والافضل قراءته على طهاره دي مساله أيضا سنعرض عليها الآن الخلاف الدائر بين العلماء هل يجوز للرجل أو للمراه قراءه القرآن قراءه مش مس تقرا قران وهو على جنابه او هي حائد أو نفاس أو جنوب لا شك الافضل بقول الجمهور الافضل ان يقرئه على طهر لكن الخلاف هل يحرم عليها أن تقرا القران خلاف تعال نفصل بعض المسائل الخاصه بهذا الباب من اقوال جمهور أهل العلم جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الحائد ليس عليها وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في اوقات الصلاه المكتوبه ولا في غيرها عشان يعني ايه نقطع الامر ده على بعض الناس اللي ممكن تظن انها طب خلاص معلهاش مع بقى معلهاش يبقى يلزمها ذكر معين لا يلزمها طب تتوضا لا يلزمها او لما تيجي وقت الصلاه تعرف يقول لك ما تخش عليك وقت الصلاه واجي بقولي كذا كذا كذا كذا عشان يبقى انت ليه جبرت الصلاه اللي راحت عليك طبعا هذا قول الجمهور سلفا وخلفا لانه قدروا عن بعض يستلفك الحسن البصري قال تتطهر وتسبح وعن أبي جعفر قال لنا مر النساء الحبيض ان يتوضائن في وقت الصلاة ويجلسنا وذكرن الله ويسبحن حمل الامام النووي خول الحسن وخول أبي جعفر على الاستحباب دون الوجوب أما استحباب التصبيح فلا باس وان كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص يعني دي من وصايا العلماء من وصايا اهل العلم لانه بالذات فتره طويله فهي من الناحيه الايمانيه ما تصليش يعني برضه الصلاه بتخليها احسن حالا فلما تنقطع عن الصلاة ليها احكام وما ينفعش تمسك مصحف وما ينفعش تقعد في مسجد تمسك فيه ففي احكام كثيرة تتعطل بالنسبه لها فانت هي بقى ايمانيا هتبقى فين هتعمل ايه في الوقت ده والنساء يحتاجنا إلى بيان في هذا الأمر كنت بفكر اعمل محاضره تسميها اوقات ضائعه انا هقولها عليكي بقى ان انت في حاجات كتير لازم في الوقت ده تركزي فيها ابواب كثيرة من ابواب الخير ما منعك عنك يبقى تركزي في اوقات الحيض وده امر عام عند جميع المسلمين قال الوضوء جمهور العلماء بالعممه على أن الوضوء من الحائد هذا لا يصح وشد طبعا الحسن البصري وابو جرهات وعقدده بوضوها كما تقدم جمهور العلماء على تحريم قراءه القرآن للحائد الجمهور على التحريم وكذلك مسه هذا قول عمر وقول علي بن ابي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وبه قال الحسن وقتاده وعطار ابو العاليه هذا يعني مع التفصيل من الائمه هذا هو المشهور في مذهب الشافعي واحد الروايتين يعلم الامام مالك وهذا قول الإمام ابو حنيفه واحمد يعني قول الائمه الأربعة على اعتبار احد الروايتين عن امام مالك بانه قال به لكن ذهب داود إلى الجواز وهو الرواية الثانيه عن الامام مالك وعن الامام احمد اذا فيها إشكالية في هذه المسألة هل تقرأ دلوقتي الجمهور قال بالحرمه والخلاف اللي احنا تقدم معاه شيخ الإسلام في الفتاوى يرى أنه ليس في منع الحائض من قراءة القران سنة اصلا ده كلامه فان قوله لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن قال اهي امال الجمهور بيستدلوا به بهذا الحديث حديث لا يقرأ الجنب ولا يخطئ شيئا من القرآن هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي لكن ضعفه ضعف بعض الأهل العلم مثل الشيخ الألباني ضعفه في إرواء الغليل وضعفه في ضعيف الترمذي ماشي لا يقرأ الجنب ولا يخطئ شيئا من القرآن شغل الاسلام ابتداء قال ان هذا الحديث ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءه محرمة عليهن كالصلاه لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته وتعلمه امهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس لانه امر يفشو وتعم البليه به فلما لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مهيا لم يجوز أن نقول بالحرمه مع العلم انه لم ينهى عن ذلك فايذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض علم أنه ليس بمحرم اذا اقرب الاخوال في هذه المسألة أن يقال بكراهه قراءتي الحائض للقران لاسيما أنه قد روى عن اثنين من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وهما عمر رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب ومن قال بالكراهه ابراهيم النخعي والحسن البصري والزهري وقتاده من التابعين يبقى المساله كده تلخصت عندنا ناس اتجاههم القول بالحرمه ده قول جمهور اهل العلم استدلوا بهذا الحديث حديث لا يقرئ الجن ولا يفقه شيئا من القرآن الحديث ضعيف لكن ليس في الباب غيره عندنا اشكاليه هل يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره قول اهل الحديث لا طبعا الحديث الضعيف مردود الإمام احمد عنده انه قد يؤخذ بالحديث الضعيف حديث المرسل قد يؤخذ به أو يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره وهذا خلاف الأولى الاولى الاحتياط القول بالحرمه يبقى انت كده احتججنا به والاحتججوا بالحديث الضعيف قلنا محل عن خلاف عند اهل العلم طيب مفيش في الباب غيره نعمل ايه ده مسلك الجمهور اهو قال في ناس قالت خلاص يعني لا ناخذ بهذا خلاص فكانه لم يكن كانو مش موجود اطرح الموضوع خالص فدول الحيوله بإزاحة قراءة القرآن لها في ناس هتتوسط في المسأله هتتوسط الاعتبار الاعتبار الخلاف وان كان خلاف بين راجح ومرجوح وبين قول قوي وضعيف الا أنه دائما ابدا يقولون الخروج من الخلاف مستحب فطالما عشان الخروج من قاضية الخلاف الدائر في مساله الحديث الضعيف والاحتجاج به والاخذ به اذا لم يكن في الباب غيره خدوا بالكم الضابط ده خالص احنا ما بنقولش الاخذ بالحديث الضعيف مطلقا الاخذ بالحديث الضعيف مطلقا عندي حديث صحيح في الباب وحديث ضعيف يبقى الحديث الضعيف ده اصلا المخالف للحديث الصحيح ده حديث منكر مخالفة الضعيف ليه الثقه هذا حديث منكر مردود احنا ما بنقولش كده ما فيش في الباب يعني ما فيش حديث معانا غير الحديث ده وده حديث ضعيف الاشكاليه جايه منين حديث الضعيف ده يا جماعه ممكن يكون نسبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله ممكن تصل لنسبه 49% واخدين بالكم يعني عندنا من 1% ل 49% يعني ايه بقى دي قرائن واحوال عندي شاهد عليه هنا وعندي شاهد عليه كده بس الشواهد دي كلها ما تقوهوش وما تخلوش حديث حسن طيب يعني ممكن يكون ياه كبيرة كبيره بس النسبه للاغلب الناحيه الثانيه فعشان كده قلنا ده مرفوض وراجح فلما بيلاقوا كده يقول لك احطاط احطاط في هذه المسألة فبعضهم ياخذ به على هذا الاعتبار وبعضهم يقول نحطاط سيقولون بالكرار دي سكه الحديث الضعيف فهمتوا المسألة بيفكروا فيها ازاي طب احنا هناخد يا عم به القائلين بان الحديث الضعيف لا يحتاج به مطلقا ونقفل الباب ده من اوله لاخره يبقى في الحالة دي عندي في الباب قول عمر وقول علي ان صح عنهما ولم نجد لهما مخالفا يبقى القول بالحرمه ان صح عنهما القول بالحرمه يبقى ده قول صحابي قول الصحابي متى يؤخذ به برضو نفس القصه اهي قول الصحابي امتى هاخد بيه اذا كان هذا القول منه ليس له مخالف من طبقته يعني من الصحابه ولم ينقل لنا مثل ذلك في الحاله دي بنسميه ايه بقى بنسميه حاجه اسمها الاجماع السكوتي الاجماع السكوتي ايه اللي حصل قال لك هذا القول قول علي طب ندور حد ثاني قال ما طب حد اعترض حد قال حاجه ما فيش ما فيش في الباب الا انه انبتدي نشوف صح عنه هذا القول يبقى معنى كده بقى يقولوا ايه وقد نقل او جاء عن فلان من الصحابه هذا القول ولم يعلم له مخالف فكان اجماعا وهذه العباره بنصها كده تجدونها مكرره جدا في كتاب مثلا مثل المغني لابن قدامه وهذا الامر يحتج به الحنابلله كثيرا الاجماع الاسم السكوتي يعني اجماع السكوتي يعني الباقين كلهم ساكتين سكوتهم كلهم مع ذلك اقرار اقرار بهذا الاصوليون على الخلاف فذهب بعضهم الى ان الاجماع السكوتي يقول لك لا ينقل عن ساكت القول قعد يعني انت كده كأنك بتقول ايه ان الساكت ده اخر الثابت أقر؟ مين قال انه هو اقر ماشي عدم العلم ليس علما بالعدم مش عشان احنا ما نعرفش يبقى خلاص يمكن اختلفوا بس لم ينقل لنا مثل ذلك فالناس بتاخد بالطرياقه يقول لك يبقى الاجماع السكوتي في هذه الاشكاليه إنما القائلون هذا ما اراه في هذه المساله أن يحتجوا بالاجماع السكوتي يحتاجوا بالاجماع السكوتي على الخلاف بس على طول الوقت المرشح الدنيا بيفكروا ازاي علشان لما حد يبتدي يقول لك لا المساله مش كده وكذا وكذا تبقى انت عارف ان في خلاف دائر ما بين الاصوليين في المساله فتقول انا محتاج اجيب الحق اجماع تحتاج اجيبي مش قضيتي ان المساله اوسع من ان تضيق في هذه الأمور بس فهمته عموما كيف يفكر الفقهاء في هذه المساله يبقى تلخص لنا من كل الموضوع ده ان احنا عندنا ثلاث اقوال في المساله القائلون بالاباحه مطلقا القائلون بالحرمه مطلقا القائلون بالكراهه وهذا توسط في المساله يعني اقرب الاقوال في ذلك أنه يكره الشيخ الاسلام قال لا ان لا يصح تحريم قراءه القران على الحائط شيء فمذهبه قوله على الاباحه قالك ما عندناش دليل ان هو حاجة من الكلام ده فقوله الى الاباحه اقرب انا عن نفسي انصح بان لا تقرا إلا ترخصا فاقرا ايه اللي احنا قلنا عليها العالم والمتعلم العالم والمثلمه زي ما قلنا كده واحده معلمه وعليها الحيض بتقول لها بقى معلش انت ما تشتغليش ال ايام دول علشان انت ما ينفعش تقري القران او متعلمه واحده بتحفظ او بتقول بيتفلت من القران فبتراجع محفوظاتها طالما قلنا بالكراها المكسر من المكروه يقع في الحرام القول بالكراهه ده خروجا من الخلاف خلاص يبقى دي حكم قراءه القران ومثله الحاجه مسألة انه في وطئ الحائد كفاره ولا لا اكثر العلماء على ان وطئ الحائض ليس فيه كفار وذهب الطائفة الى وجوب الكفاره كنا اخبرنا الكلام ده طيب اكثر الرعاء على تفريم مباشره الحائط فيما دون الفرج بين السرة والركبة وان ما سوى ذلك من فوق السره أو تحت الركبه جائز لذلك يقول ابو حنيفه ومالك والشافعي هو هو المنصوص عنه في كثير من كتبه وحكاه ابن المنذر عن سليمان بن يسار وسعيد بن مصيب وغيره من التابعين وذهب البعض إلى جواز مباشره الحائط فيما دون الفرج المساله جايه هنا منين بقى الاشكال ان هو بس الاحسن يقع في الاشكال يعني فيما دون الفرج ما بين السره والركبه يبقى لا ما بين السره والركبه دي عورصه المغلظه فما يقربش منها في هذا الامر يعني هي تحتاط لهذه المسائل وتبقى متحفظه لا اشكالا جمهور العلماء على ان الحائد اذا تفرقت من حيضها فانه لا يجوز وطؤها حتى تتطهر امتى بقى يجوز له ان ان حتى تتطهر بغسل يعني انقطاع الدم بس لا ليه بقى اذا وجد الماء او بتيمم اذا تعذر ثم ايه انها تتطهر بالافتسال ربنا قال ايه فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فالصيغه كده صيغه ايه مبالغه تطهرنا مش فاذا طهرنا فقالوا لو كذلك طهرنا يبقى انقضاء الدم بس لكن لما بالغ دل على الافتسال فهو لا يتيها حتى تغتسل اكثر العلماء على ان المراه لو رات الدم ساعة وانقطع لا يكون حيض واختلف العلماء فيما سوى ذلك هل أقل الحيض يوم وليله واكثره خمسة عشرة يوما بذلك قال بعضهم وبعضهم قال اقل الحيض ثلاثه أيام واكثره عشرة وبعضهم قال غير ذلك زي ما قلنا ساعتها انه ليس لأقل الحيض ولا لاكثره حد بالايام بل الحيض اقبال الدم والله لو بكى مدة بسيطه جدا في بعض الأثار بتقول ان السيده فاطمه لما يعني ولد الحسن والحسين ولدته عصرة وظهرت على صلاه المغرب يعني بعض الاثار بتقول الكلام ده يعني اه انه عشان كده ما فيش ايقل للحيل اقل مدة فيه طيب نكتفي بهذا المخضار والله اعلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك توبتي